الإشراق الأول في جمالية التوحيد المشهد الأول العقيدة الإسلامية بين جمال القرآن وتقسيمات علم الكلام كلمة البدء في الإسلام هي لا إله إلا الله وهي كلمة سر سر في غاية اللطافة والبهاء نعم كل المسلمين يقولونها ولكن القليل منهم هم الذين يتذوقونها حقا ذلك أن انصرافهم إلى التصورات الكلامية في مجال العقيدة، قد صرفهم عن فضاءاتها الجميلة ومواجيدها الجليلة، إن عقيدة الإسلام لم تكن في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية، إلا لمسة تربوية ذات أثر روحي عميق على الوجدان والسلوك، وقد كان المسلمون عندما يتلقونها بعباراتها القرآنية الجليلة، يتفاعلون معها تفاعلا عجيبا، إذا تحولون بسرعة وبعمق كبير من بشر عاديين، مرتبطين بعلائق التراب إلى خلائق سماوية، تنافس الملائكة في السماء وما هم إلا بشر يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ولذلك حقق الله بهم المعجزات في الحضارة والتاريخ ان الكيمياء الوحيدة التي كانوا يتفاعلون بها هي لا إله إلا الله لكن ليس كما صورها علم الكلام بشتى مدارسه ومذاهبه وإنما كما عرضها القرآن آيات بينات ومحكمات إن التقسيمات الكلامية للعقيدة الإسلامية التي أملتها ضرورة حجاجية حين وضرورة تعليمية حين أخرى ليست ذات جدوى في عالم التربية الإيمانية لخلوها من روحها الرباني وسرها التعبدي الذي لا ترده إلا في كلمات القرآن وأحرفه من قرأ حرفا من كتاب الله فلا هو حسنة حسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف ثم أن التعبير عن حقيقة الذات الإلهية لا يكون على كمال صدقه جلالا وجمالا إلا إذا كان بما عبر الله به عن ذاته سبحانه وصفاته وما كان للنسبي المحدود أن يحيط وصفا وعلم بالمطلغ غير المحدود ومن هنا كان التوقيف في مجال التعبير العقدي في الإسلام كثير من الناس يتكلم في العقيدة اليوم ولكن قليلا منهم يتفهمون معها، لأن العلم الجدلية ما كان له أن يؤتي ثمارا قلبية وهو قد أنتج أساسا لإشباع رغبات العقل المماري لا لإشباع حاجات القلب الساري وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخاطب بالعقيدة الإيمانية العقول خطابا ينفذ من خلالها إلى القلوب حيث تستقر بذرة تنبت جنات وأشجار إن السر الذي تتضمنه عقيدة لا إله إلا الله والذي به غيرت مجرى التاريخ مرات ومرات والذي به صنعت الشخصيات التاريخية العظيمة في الإسلام إنما يكمن في جمالها الجمال ذلك الشيء الذي لا يدرك إلا بحاسة القلب، إنه إحساس كم هو جميل أن يكون المرء مسلم، ودون هذا الإدراك اللطيف للدين إدراكات أخرى من أشكال التدين، لا تغني من الحق شيئا، لقد ضاع صفاء الدين وجماله السماوي، في غبار التأويلات ورسوم التقسيمات وقد ذم قوم الكلام لكنهم لم يدركوا أنهم في خضم الصراع المذهبي ردوا وقسموا فتكلموا وسقط عنهم بذلك بهاء الدين وجماله وهم لا يشعرون أو على الأقل لم يترك ذلك في الأتباع لمسات الجمال وأذواق الصفاء في السلوك الذي يصنفون به على أنهم مسلمون فكانت التصورات في واد والتصرفات في واد آخر وذلك العمر هو الخسران المبين قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع سورة الكهف الآية التاسعة وتسعة إن القرآن الكريم والسنة النبوية يقولان لنا حقيقة جليلة عظيمة لم يستطع أن يوصلها إلينا علم الكلام هي أن عقيدتنا جميلة ولكم هو مؤسف حقا أن يضيع هذا المعنى من تدين كثير من المسلمين اليوم فلا يرون في الدين إلا خشونة وحزونة وإي يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسنده. سورة المنافقون الآيات الرابعة هذا التخشم في الأقوال والفعال الذي سيطر على تدين كثير من الناس اليوم إنما كان لأسباب سياسية واجتماعية مختلفة ليس هذا مجال بيانها ولا يجوز أبدا أن تكون مسوي غل الحراف عن بهاء الدين وجماله وإنما أنزله الله ليكون جميلا تتذوقه القلوب وتتعلق به الأنفس فلا تستطيع منه فكاكا فتسلم بجذبه الخفي وإغرائه البهي لله رب العالمين لا إله إلا الله إذ يقولها العبد مستشعرا دلالاتها اللطيفة كلمة قلبية مدارها على وصف حال والاعتراف بذوق صفات الكمال والجلال إنها تعبير عن الخضوع الوجداني التام لله نعم قلت الوجداني لأنها ببساطة كذلك وردت في سياقها القرآني الأصيل ولو تأملت هذه العبارة العظيمة في اللغة لوجدتها لو تقوم على لفظتين أساسيتين هما مدار الإسلام كله الله والإله. فأما كلمة الله فهو لفظ الجلال الاسم العلم على الذات الإلهية الاسم الجامع لكل الأسماء الحسنى والصفات الإلهية العلا ولفظ الله فرد في اللوة فلا يجمع ولا يتعدد وأما كلمة الإله فهو لفظ وصف يدل على معنى شعوري قلبي ولذلك فهو يتعدد إذ يجمع على آلهة وأما باقي العبارات في لا إله إلا الله فهي لا النافية وإلا الحاصره تقومان بدور البناء والتركيب اللغوي للنفي والإثبات الذي يربط نوع العلاقه في قلب المؤمن بين الوصف إله والاسم الله وحقيقة تلك العلاقة هي ما يهمنا في هذا البحث إنها علاقة تملأ الوجدان بما يفيض به قلب العبد المعبر بها حقا وصدقا من الاعتقاد والشعور اتجاه مولاه جل علاه. ذلك أن كلمة إله في أصل الاستعمال اللغوي كلمة قلبية وجدانية كما ذكرنا أعني أنها لفظ من الألفاظ الدالة على أحوال القلب كالحب والبغض والفرح والحزن والأسى والشوق والرغبة والرهبة إلى آخره أصلها قول العرب أليها الفصيل يأل له ألها إذا ناح شوقا إلى أمه والفصيل ابن الناقة إذا فطم وفصل عن الرضاع يحبس في الخيمة وتترك أمه في المرعى حتى إذا طال به الحال ذكر أمه وأخذه الشوق والحنين إليها وهو انا إذ حديث عهد بالفطام فناح وأرغا رغا أشبه ما يكون بالبكاء فيقولون لها الفصيل فأمه إذن ها هنا هي إلهه بالمعنى اللغوي أي ما يشوقه ومنه قول الشاعر أليهت إليها والركه إبو وقفو. جاء في اللسان اسم الله تفرد سبحانه بهذا الاسم لا يشركه في غيره فإذا قيل الإله انطلق على الله سبحانه وعلى ما يعبد من الأصنام وإذا قلت الله لم ينطلق إلا عليه سبحانه وتعالى وقيل في اسم الباري سبحانه إنهم أخوذ من أليه يأله إذا تحير لأن العقول تأله في وألهة يأله ألها أي تحير وأصله ولها يوله ولها وقد ألهت على فلان أي اشتد عجزي عليه مثل ولهت وقيل وهو مأخوذ من ألهة يأله إلى كذا أي لجأ إليه لأنه سبحانه المفزع الذي يلجأ إليه في كل أمر إذ الاله في هذا السياق اللغوي هو ما يشوق القلب ويأخذ بمجامع الوجدان إلى درجة الإنقياد له والخضوع قال عز وجل أفرأيت من اتخذ الهه هواه سورة الجاثية الآية الثانية والعشرون والرادح فعلا أن أليها هو من ولها ومنه اشتق الاسم العلم الله لأن مدار كلا المادتين على معاني القلب فأبدلت من الواوي همزة قال الراغب الأصفهني أليها فلان يأله عبدا وقيل أصله ولاه فأبدل من الواوي همزة وتسميته بذلك لكون كل مخلوق والها نحوه إما بالتسخير فقط كالجمادات والحيوانات وإما بالتسخير والإرادة كبعض الناس ومن هذا الوجه قال بعض الحكماء الله محبوب الأشياء كلها والوله هو الجنون الحاصل بسبب الحب الشديد أو الحزن الشديد يقال امرأة ولوه إذا أحبت حتى جنت أو إذا ثكلت فحزنت حتى جنت. قال ابن منظور الوله الحزن وقيله هو ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد أو الحزن أو الخوف والوله ذهاب العقل لفقدان الحبيب وناقة ميلاه هي التي فقدت ولدها فهي تليه إليه يقال ولهت إليه تله أي تحن إليه وناقة واله إذا اشتد وجدها على ولدها وهكذا فأنت ترى أن مدار المادتين أليها وولها هو على معان قلبية ترجع في مجملها إلى التعلق الوجداني والامتلاء بالحب فيكون قول المؤمن لا إله إلا الله تعبيرا عما ما يرده في قلبه من تعلق بربه تعالى أي لا محبوب إلا الله ولا مرهوب إلا الله ولا يملأ عليه عمارة قلبه إلا قصد الله إنه أشبه ما يكون بذلك الفصيل الصغير الذي ناح شوقا إلى أمه إذا أحس بألم الفراق ووحشة البعد إن المسلم إذا يشهد أن لا إلى الله يقر شاهدا على قلبه أنه لا يتعلق إلا بالله رغبة ورهبة وشوقا ومحبة وتلك العمر شهادة عظيمة وخطيرة لأنها إقرار واعتراف بشعور لا يدري أحد مصداق ما فيه من الصدق إلا الله ثم الشاهد نفسه ومعاني القلب لا تحد بعبارات ولا تحصرها اشارات ومن هنا كانت شهادة أن لا اله الا الله من اللطافه بمكان بحيث لا تدرك على تمام حقيقتها إلا ذوقا قال ابن القيم رحمه الله إن محبة العبد لربه فوق كل محبة تقدر ولا نسبه لسائر المحاب إليها وهي حقيقة لا إله إلا الله إلى أن يقول في نص نفيس تشد إليه الرحال فلو بطلت مسألة الحب لبطلت جميع مقامات الإيمان والإحسان ولتعطلت منازل السير إلى الله فإنها روح كل مقام ومنزلة وعمل فإذا خلا منها فهو ميت لا روح فيه ونسبتها إلى الأعمال كنسبة الإخلاص إليها بل هي حقيقة الإخلاص بل هي نفس الإسلام فإنه الاستسلام بالذل والحب والطاعه لله فمن لا محبة له لا إسلام له البتة بل هي حقيقة شهادة الله لا إله إلا الله فإن الإله هو الذي يألهه العبد حبا وذلا وخوفا ورجاء وتعظيما وطاعة له بمعنى معلوه وهو الذي تألهه القلوب أي تحبه وتذل له فالمحبة حقيقة العبودية ذلك أن معنى الإسلام هو الخضوع لله رب العالمين والاستسلام لأمره تعالى إنه الاعتراف الوجداني أي التعبير العملي عن الشعور الحقيقي الذي يلامس القلب عندما يدرك العبد ويجد أنه عبد لسيد هذا العالم العظيم وحقيقة كون المسلم عبدا هي الحقيقة التي تغيب عن أكثر المسلمين فيحدث بسبب ذلك الانحراف بشتى ألوانه وأشكاله إن العبد مسلوب الإرادة ليس بالمعنى الكلامي ولكن بالمعنى الوجداني أعني أن ترد الشعور بأنك أيها المسلم ملك لله الواحد القهار تدور في فلك العبودية والخدمة كما تدور الكواكب في الأفلاك له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون سورة الزمر الآية الستونة وتلك هي مدارات اللفظ عبد في اللغة إنها لا تخرج عن معاني الذلة والخضوع والخنوع والانقيادة كما تنقاد الأنعام المذللة لماركيها رغبة ورهبة انقيادا لا تشنج فيه ولا تفلت والعبد لا يكون إلا في باب الخدمة بين يدي مولاه واقفا على العتبة ينتظر الأمر والنهي بشوق المحب ليبادر إلى التنفيذ دون سؤال علامة ولما لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سورة الأنبياء الآية الثالثة والعشرون إنه الرب المحبوب الأعظم المرغوب المرهوب رب الكون والخلق أجمعين يمكنك أن تعرف عقيدة الإسلام في نهاية المطاف فتقول إنها ميثاق المحبة بين الله وعباده أو هي دستور السلام، وحينما نقول المحبة فهي بمفهومها القرآني الجامع المانع لما ذهبت إليه طوائف من من هذا الاتجاه أو ذاك ممن قالوا بها فأبطلوا كل منازل الإيمان من خوف ورجاء فانتهى بهم الأمر إلى دعاوى عريضة يتشدقون بها ما أنزل الله بها من سلطان كلا بل لا تقوم المحبة بقلب العبد الصادق إلا على جناحي الخوف والرجاء وما تفرى عن ذلك من معاني الرغب والرهب والقرآن العظيم والسنة النبوية واضحان في هذا غاية الوضوح ولا يزيغ عنهما إلا جاهل أو صاحب هوا والمحب الحقيقي الصادق يخاف من الحرمان ويخشى من العقوبة بقدر ما يرجو ويشتاق فإذا جرد المحبة عن الخوف والرجاء كان من الكاذبين كيف ورب العالمين يقول عن صفوة من أنبيائه ورسله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين سورة الأنبياء الآية التسعون كيف وهذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين يعلنها في الأمة أما والله إني لأخشاكم لله واتقاكم له وفيه قال فمن رغب عن سنتي؟ فليس مني ألا وإن أي انحراف عن هذه السبيل لا يكون إلا جهلا بالديني أو زيغا من الضلال المبين فعلى هذا الوزان إذن نقول إن عقيدة الإسلام قائمة على المحبة بل إنها ميثاق المحبة وبذلك المعنى كانت تفيض بأنوار الجمال ومباهج الجلال فليس عبثا أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أكلمة واحدة تتلفظ بها فتدخل الجنة؟ نعم ولكن إنها ليست بكلمة ولا كلمات إن توجه قلبي وميل وجداني إنها مسألة حب وإن من أحب الله أحبه الله إنها حقيقة جميلة وعظيمة وإن عدم إدراكها ذوقا ووجدانا كان سببا في تضييع معاني الدين وانحراف في كثير من الناس عن منهاجه المستقيم ولقد تهت شخصيا عن هذا المعنى زمانا ولي في هذا الشأن قصة أذكرها لعل فيها ما ينبئ عما تعانيه حركة التدين في المجتمع اليوم عسى أن نتمكن من تشخيص مكمن الداء وذلك أني في فهمي للدين عموما وللعقيدة منه خصوصا مررت بثلاث مراحل المرحلة الأولى هي التي ورثتها عن بيئة الإسلامية التقليدية حيث كان الدين بالنسبة لي سلوكا خاصا بالشيوخ وكأن ما هو على طائفة الشباب نفل وتطوع ثم إن عبارة لا إله إلا الله كان أقرب عندي إلى الشعار منه إلى الشهادة فلم أكن أفهم منها أكثر من مجرد كونها عنوان الدخول إلى الإسلام واكتساب صفة مسلم كما هي عند سائر الناس لكن هذا المعنى ولله الحمد لم يدوم في تصوري طويلة فقد انتبهت في مرحلة الشباب الأولى إلى شيء اسمه الحركة الإسلام كان يصلين عنها من أصداء وصراعات خاصة في الصف الطلابي بالجامعة. وأنا انا إذ ما أزال تلميذا بالصف الثانوي، فكانت تلك إذن هي المرحلة الثانية في حياتي الدينية، وبحلولها زالت الصورة الأولى التقليدية من ذهني، وأبدلتها بما صرت أتلقاه من أدبيات إصلاحية ومقولات دعوية جديدة مثل الإسلام دين ودولة ومصحف وسيف إلى آخره. ثم بدأ الوعي يتطور في الاتجاه نفسه إلى تقرير أن لا إله إلا الله، منها لحياة، وأن الحاكمية لله، وهذا. كذابد الوعي الديني يتسع في وجداني شيئا فشيئا حتى انخرط في حركة الوعي الإسلامي عاملا بهذه المفاهيم مجاهدا في سبيلها لكني أصطخكم القول لقد مر علي دهر وأن أعمل على هذه التصورات دون أن أجد للدين لذة في وجداني هذه هي الحقيقة إنني لا أتهم تلك التصورات بالقصور كلا ولكن كان ظروف التلقي سيئة للغاية لقد انفتح وعي الجديد هذا على مرحلة رد الفعل غير المتوازن في تاريخ الأمة المعاصر فكان أن لقيت كل التصورات الجديدة في سياق مواجهة الغرب ومقاتلة الألمانية ومدافعة الماركسية ومجاهدة الطغيان السياسي والظلم الاجتماعي، فاكتسبت من صفات المحامي كثيرة، بيد أني لم أكتسب من سلوك المؤمن إلا قليلة، فأجت مع الناس أكثر مما عشت مع الله، لأن هذه الظروف جعلتني أفهم عقيدة لا إله إلا الله في سياق واحد ووحيد هو أن الحاكمية إنما هي لله، وبدالي زمنا أنما سوى تصحيح قضية الحكم والتشريع في الدولة جزئيات من الدولة. دين. لا تستحق أي اهتمام وكانت لنا أنشطة في هذه الاتجاهات فبدأت ألاحظ أن معي على الجبهة الواحدة من يخطب الليل كله ولا يصلي لله فريضة واحدة في وقتها فإن فعل فبلا خشوع ولا طمأنينة ينقرها نقر الغراب. لقد تعلمنا شهوة الكلام نعم اتبعنا الشهوات وأضعنا الصلاة إلا قليلا وبدأت أرى الآفات الخطيرة تعصف بالصف الإسلامي العجب وحب الرئاسة والتصدر أمام وسائل الإعلام ورأيت بأم عيني أن هناك فتنة أخرى. لم أعرفها من قبل هي فتنة الكاميرا أو فتنة الميكروفون، كما سماها بعض الظرفاء ورأيت رقة في الدين تجتاح الصفوف المتدينة كالوباء الفتاك وسقوطا هنا وهناك يتتابع بين الإخوان والأخوات على السواء المنادي ينادي للصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح، وخطاب الواجهة الفاتنة المفتونة مستمر كانه لا يسمع شيئا، وضربت الصفوف الدينية آفات المجتمع المريض من رعونة وتحلل خلقي، وانسياق وراء كثير من مغريات الحياة الدنيا وفتنتها، وبدأت أسأل نفسي متهما إياها، أي دين هذا؟ واي أصلاح هذا؟ وبدل أن يتنافس شباب الصحوة الإسلامية حول منازل العلم ومقامات التقوى والورع بدأوا يتنافسون حول حدود الشبهات ويتبارون أيهم اقدروا على الرأي حول الحما دون أن يقع فيه زعموا وانطلق السباق نحو الهاوية أين المشكلة إذن؟ هذه هي البرامج التربوية تترى تأليفا وتنظيرا وهذه هي المطبوعات التصورية تتواتر ولكن بلا جدوى وبلا فائدة فإنها جميعها تبقى على رفوف مقرات الحركات ومكاتبها موقرة إلى إشعار آخر فأين الخلل؟ ولطالما وضع هذا السؤال ولكن أين من يتابعه؟ وبقي الأمر بالنسبة لي غامضا حتى لقيت بعض أساتذتي الأجلاء ممن تتلمث عليهم وأخذت عنهم علم وعلم البحث العلمي فكانت لي معه جلسة مذاكرة حول بعض مفاهيم قرآن الكريم وتحدثنا عن بعض النماذج من بينها مفهوم الإله في القرآن الكريم فنبهني إلى الأصل اللغوي لهذه العبارة من أنه راجع إلى معنى قلبي وجداني وذكر لي شيئا من الدلالة اللغوية على المحبة مما بينته قبل قليل فكانت بالنسبة لي مفاجأة حقيقية لا على مستوى الفهم فقط ولكن على مستوى الوجدان والشعور نعم أذكر أني قرأت مثل هذا قبل ذلك بكثير ولكن اندماجي الكلي في تصوراتي الأخرى وانغلاقي على توحيد الحاكمية إن صح التعبير أعماني عن مشاهدة توحيد المحبة الذي هو الأصل والمفتاح الحقيقي لتوحيد الإلهية والذي منه تفرعت فروع من شتى منها توحيد الحاكمية نفسه لقد جعلت الجزء محل الكل وجعلت الفرع محل الأصل وعشت في فهمي متناقضة فسرت في تديني مختلا كسائر المختلين حتى من الله باللحظة التي انتقلت خلالها إلى مرحلة الجديدة حيث بدأت المراجعه في حياتي كلية واكتشفت حقيقة أن هناك شيئا اسمه حلاوة الإيمان ذوقا لا تصورا وحقيقة لا تخيلا ثم بدأت أعود إلى القرآن فوجدت أني كنت بعيدا جدا عن بشاشته وجماله وبدأت أعود إلى السنة فوجدت أني كنت أجهل الناس بأخلاق محمد عليه الصلاة والسلام وبدأت أراجع ما قرأته عن العقيد فوجدت صفحات مشرقة مما كتب السلف الصالح قد مررت عليها مرور الاعمال مرور الكرام بسبب ما غطى بصري من فهوم سابقة حتى كأني لم أقرأ قط. قلت لم تكن مفاجأتي علمية بقدر ما كانت وجدانية لقد كنت أقرأ عبارات المحبة والشوق والخوف والرجاء ولكن دون أن أجد لها شيئا من نبض الحياة بقلبي. فمثلا هذا كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ وهو خلاصة للعقيدة السلفية قد خط به معارك ضد أهلي وعشيرتي زمنا وأنا أقرب إلى المراهقة يومئذ مني إلى الشباب ولقد ظللت أحارب به البدع والضلالات والمنكرات في الاعتقاد والعبادات شيخ شيوخنا العلامة الدكتور محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله بيد أني كنت ألحظ أن كثيرا من هؤلاء المبتدعة هم أفضل مني حفظا للصلاة وأوقاتها إني لا أتهم الكتاب المذكور ولكني أتهم نفسي ومنهجي في القراءة والاستعمال لقد كانت العقيدة السلفية عندي عصم خشب صماء بكما أضرب بها غيري ولم أدرك أنما هي تربية ورحمة للعالمين وإنه لا أعجب كيف لم أنظر إلى هذا المعنى من قبل في الكتاب المذكور قال الشارح رحمه الله في سيا علماء في معنى لا إله إلا الله، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الإله هو المعبود المطاع، فإن الإله هو المألوه والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب، المخضوع له غاية الخضوع. قال فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تأله القلوب بحبها وتسكن إلى حبه، وليس ذلك إلا لله وحده. ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام وكان أهلها أهل الله وحزبه فإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق وإذا لم صحح العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله وقال ابن القيم الإله والذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا وقال ابن رجب الإله والذي يطاع فلا يعصى هيبة له وإجلالا ومحبة وخوف ورجاء وتوكلا عليه وقال لا إله إلا الله أي انتفاء عظيما أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة وقال طي الإله فعال بمعنى مفعول كالكتاب بمعنى المكتوب من أليه إلهة أي عبد عبادة قال الشارح وهذا كثير في كلام العلماء وإجماع منهم عجبا أين كنت أنا إذن من مثل هذا الكلام السكون إلى حب الله الذي تألهه القلوب أهي عقيدة قلبية وجدانية إذن وهو اجماع من العلماء أي عمن هذا الذي رقط وراءه في نقع الخصومات والجزلات التي لا تغني ولا تسمن من جوع وهذا قلبي يظل فارغا من رقة الحب وأذواق التعبد أليس ذلك هو الضلال المبين لقد أسأت زمنا طويلا في فهم عقيدة السلف الصالح لقد رسخ في ذهني بعد المشاهدة والمعينة للآثار السلبية التي ترتبت عن التكوين العقدي القائم على نفسية ردود الأفعال المتشنجة وعقلية التفتيش المذهبي أننا في حالة ماسة ومستعجلة لإعادة قراءة عقيدة السلف الصالح من مصادرها الأولى وإلى إعادة قراءة أعلامها الكبار الذين تميزوا في التاريخ الإسلامي بالريادة والقيادة وأسهموا في بناء صرح الأمة وتجديد حياتها كالأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن ومن جاء بعدهم من المتميزين في هذا السياق مثل حافظ المغرب أبي يوسف عمر ابن عبد البر ومجدد زمانه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى آخره هؤلاء وأضرابهم جميعا وقع خطأ منهجي كبير في قراءتهم لقد كان الفكر السلفي المعاصر في بعض تجلياته إذ يقرأ تراثهم إنما يقرأه في كثير من الأحيان بمنهج تجزيئي إسقاطي فأما كونه تجزئية فلأنه كان يقرأه بعين واحدة فلا يرى من حقيقته إلا ما تتيحه له تلك الرؤية الجزئية المحدودة فلا يتصور حقيقته في شموليته الكلية فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا لا تصوره كثير من المصنفات المعاصرة إلا شخصا مقاتلا محاربا متخصصا في تفصيل في مذاهب أهل النار دون مذاهب أهل الجنة فكل من أراد أن يصم شخصا بصك الجحيم ما عليه إلا أن يخرج عليه سيف المقولة المشهورة قال شيخ الإسلام ابن تيمية وكأن ابن تيميه رحمه الله ما خلقه الله إلا للاستشهاد به على أهل الضلال وحسبه، وكأنما تحولت نصوصه وفتاواه إلى مجرد صكوك اتهام تقرأ على عن الضحية عند تنفيذ حكم الإعدام، أين ابن الداعية إلى الله؟ أين ابن تيمية المربي؟ وأين ابن تيمية السالك إلى مولاه عبر منازل الخوف والرجاء والشوق والمحبة؟ وأين ابن تيمية صاحب الأذواق الإيمانية والأحوال السنية؟ ولقد حفلت كتبه وفتواه بمعاني الجمالية ومقاصد الربانية في الدعوة والتربية والتعليم ما يصعب لغزارته حصره وسقصائه كما أن تلميذه الإمام الرباني ابن القيم رحمه الله قد حكى عنه من ذلك الشيء الكثير فأين ضاع ذلك كله؟ وأما كونه إسقاطية فلأنه تم استعمال ابن تيمية للتعبير عن مشكلات العصر النفسية والسياسية بصورة حرفية ففسرت نصوصه بما تقتضيه حالة رد الفعل النفسي والاجتماعي بصورة غير متوازنة عن ظروف الظلم السياسي ومظاهر الخلاف العقدي والمثابي بين طوائف وجماعات ودول وتحالفات وتم إسقاط زماننا على زمانه رحمه الله وإلباس وأحوالنا لأحواله دون مراعاية الفروق بين الثوابت والمتغيرات سواء منها ما تعلق بالنصوص أو بتحقيق المناطات وفي ذلك ما فيه من الشطط العلمي والانحراف المنهجي ولذلك فقد تمت عملية إخراج سيئة لشخصية ابن تيمية لدى بعضهم على أنه شخص لا ذوق له ولا وجدان وإنما هو السب والشتم واللعان وما أبعده شيخ الإسلام رحمه الله عن ذلك وأبرأه ولو تتبع متتبع النصوص فتاواه ومؤلفاته جميعا لجمع من مشاهد الجمالية وأذواقها عنده في الدين والتدين الشيء الكثير ولولا أن نخرج عن غرض هذا الكتاب أعرضنا من نصوصه مواجيد وأذواق وأحوال الرقاقه ولكن لك أن تقرأ من ذلك هذه الإشارات فقد حدث رحمه الله عن أحوال المؤمن لدى سماع القرآن الكريم وذلك في سياق ذكر السماع بمعناه الشرعي وأورد فيه آيات وأحاديث ثم قال وهذا كان سماع سلف الأمة و وكابر مشائخها وأئمتها كالصحابة والتابعين ومن بعدهم من المشائخ كإبراهيم بن أدهم والفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي ويوسف بن أسباط وحذيفة المرعشي وأمثال هؤلاء وكان عمر الخطاب رضي الله عنه يقول لابي موسى الأشعري يا أبا موسى ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يسمعونه ويبكون ولهذا السماع من المواجيد العظيمة والأذواق الكريمة ومزيد المعارف والأحوال الجسيمة ما لا يتسع له خطاب ولا يحويه كتاب كما أن في تدبر القرآن وتفهمه من مزيد العلم والإيمان ما لا يحيط به بيانا ومما ينبغي التفطن له أن الله سبحانه قال في كتابه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبذكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم سورة آل عمران الآية الواحدة والثلاثون فبين سبحانه أن محبته توجب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وأن اتباع الرسول يودي محبة الله للعبد وهذه محبة امتحن الله بها أهل دعوة محبة الله فإن هذا الباب تكثر فيه الدعاوي والاشتباه ولهذا يروى عن ذنون المصري أنهم تكلموا في مسألة المحبة عنده فقال اسكتوا عن هذه المسألة لألا تسمعها النفوس فتدعيها وكان المشايخ المصنفون في السنة يذكرون في عقائدهم مج من يكثر دعوة المحبة والخوض فيها من غير خشية لما في ذلك من الفساد الذي وقع فيه طوائف من المتصوفة وما وقع في هؤلاء من فساد الاعتقاد والأعمال أوجب إنكار الطوائف لأصل طريقة المتصوفة بالكلية حتى صار المنحرفون صنفين صنف يقرب حقها وباطلها وصنف ينكر حقها وباطلها كما عليه طوائف من أهل الكلام والفقه والصواب إنما هو الإقرار بما فيها وفي غيرها من موافقة الكتاب والسنة والإنكار لما فيها وفي غيرها من مخالفة الكتاب والسنة فأي جمال هذا وأي إحسان وأي فقه هذا وأي ميزان؟ ألا رحم الله شيخ الإسلام ما كان أبعده عما صوره عليه كثير من مدعي السلفية في هذا الزمن المشهد الثاني في جمالية التعريف القرآني بالله توحيد الإلهية في الإسلام متضمن لتوحيد الربوبية ولا يسلم الإنسان ذاك إلا بسلامة هذا بمعنى أنه إذا كانت لا إله إلا الله شهادة على ما في القلب من تعلق بالله وحده فإنه لا بد أن يكون ذلك مبنيا على المعرفة بالله ربا أي اعتقاد عقيدة الإسلام فيما يتعلق بذات الله وصفاته سبحانه وتعالى ونحن هنا إن شاء الله لن نتناول المسألة كما تناولها المتكلمون وإنما سنعمل على استعراض ما في النصوص القرآنية والحديثية من لطائف وجدانية في المعرفة. مسألة لندرك مدى استجابة هذا الجانب العقدي الربوبي لما أصلناه من جمالية العقيدة الإسلامية ومدى مطابقته لما قامت عليه الإلهية من معان قلبية مجدانية وذلك أن الإيمان بالله من حيث هو تعالى إله تأله القلوب إنما هو بسبب الإيمان الحقيقي بالله من حيث هو رب أي سيد حد لهذا الكون خلقا وتقديرا وتدبيرا فالربوبي إذن لمن عرفها حق وصدقا جالبة للمحبة لأن إنه إذا كانت الإلهية وهي عقيدة المحبة وما تفرع عنها خوفا ورجاء كما أصلنا مبنية على الربوبية فمعنى ذلك أن الربوبية ذات خواص تجذب إليها القلوب فتألهها نعم لقد كانت العرب تؤمن بالله ربا ثم تشرك به إبادة اي انها تشرك به تعالى في الوهيته رغم انها تؤمن به في ربوبيته ولكن ايمانها ذاك انما كان ايمانا تصوريا لا معرفة فيه ولذلك لم ينتج تعلقا بالله ولا تأليه له قال تعالى, <تصفيق> ولا له قال تعالى <تصفيق> ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فانى يؤفكون سورة العنكبوت الآية الواحدة والستونة ففعلهم كان مناقضا لقولهم في الربوبية فأنا يؤفكون فهو إذن قول مغشوش وإيمان منقص ذلك أن منهج القرآن مستقر بشكل واضح في أن العلم الحقيقي بالربوبية القائم على التدبر والتفكر في خلق السماوات والأرض وما بينهما مفض بإذن الله إلى توحيد الألوهية وهو ما حفلت به الآيات في غير ما آية وسورة وانظر إن شئت إلى أي دعوة قرآنية إلى التوحيد والإيمان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 سورة سبأ الايه السابعة والأربعون وإنما كانت حجة الله البالغة جل جلاله على المشركين به في أولوئيته هي تجلية حقائق ربوبيته قال سبحانه قل ارايتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شركون في السماوات ام اتيناهم كتابا فهم على بينه منه بل ان يعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا سورة فاطر الآية الأربعون والواحدة والأربعون فتبين أن من عرف حقيقة الربوبية لا يمكن إلا أن يكون من الموحدين لله في ألوهيته بإذن الله ولقد أصلنا هذا المعنى في غير هذا الموطن وفصلناه تفصيلا فتبين أن القول بأن العرب كانوا موحدين للربوبية دون الألوهية ليس على إطلاقه بل الحقيقة أنهم كانوا على جهل بهما معا وإنما الذي ذكره القرآن العظيم عنهم لا يعد المعرفة التقليدية العامة للمعرفة العلمية الحقّة القائمة على البصيرة القلبية والمشاهدة الذوقية، وإنما العالمون بالربوبية حقاً. هم المؤمنون به تعالى فقط، فالعلم بالله يورث خشية الله ومحبته، وذلك هو المنهج القرآني والذي وجب أن ترد إليه سائر الفهوم والله تعالى أعلم. ما. وقرأ إن شئت قبله تعالى الصريح الواضح في ذلك، وهو يعرض لثناؤه بعض خصائص الرمومية وبعض تجلياتها من الخلق والتكوين، وكيف أن العلماء بالله من هذه الجهة أساسا هم الأخشى له تعالى والأدق. قال سبحانه ألم تر أن الله أن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 سورة الفاطر الآية السابعة والعشرون والثامنة والعشرون الله رب هو بدء تدفق الجمال على عقيدة الإسلام إذ أن جمال الرب عز وجل يفيض من بهاء ذاته تعالى وصفاته وإنما صفاته تعالى هي صفات الجمال والجلال إنه النور الخارق الذي لا يطاق فعن أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القصة يرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه انتهى إليه بصره من خلقه والسبحات جمع سبحة وهي ما يفيض عن الذات الجميلة من لآل النور ونوابض الحسن وأشعة الجمال ومن هنا وصف سبحانه أسماءه وهي أسماء صفات بكونها حسنة إنها أنوار متتفقة من مشكات الله ذات البهاء الدري قال عز وجل ولله الأسماء الحسن فدعوه بها سورة العراف الآية المئة والثمانون وقال سبحانه قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ما تدعوا فله الأسماء الحسنى سورة الإسراء الآية المئة وتسعة ومن هنا كانت البداية في قصة المحبة الله هو الأول بالابتداء والآخر بالانتهاء سبحانه وتعالى علوا كبيرا إن ما عرفه الإنسان أول ما عرفه ربا فلما عرف منه تعالى ما عرف الهه قلبه فعبده إن أول نعمة إلهية ظاهرة فاضت أنوارها على الإنسان من مشكات أسماء الله الحسنى الخالق والبارئ والمصور وما إليها من الأسماء والصفات كانت هي خلق آدم عليه السلام ثم توالت عليه بعد ذلك النعم تترى مما لا يحصى ثناءا وشكرا رزقا ورعاية وهداية إلى آخره ولذلك وجب أن يكون أول ما ينطق به الإنسان أي إنسان في حق ربه سبحانه وتعالى والحمد والشكر أولا وقبل أي شيء ومن عجيب أمر الله الكوني سبحانه أن أول كلمة نطق بها آدم عليه السلام بعيد من بعث فيه الروح هي الحمد لله رب العالمين حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما فقال لما نفق الله في آدم الروح فبلغ الروح رأسه عطس فقال الحمد لله رب العالمين فقال له تبارك وتعالى يرحمك الله ولذلك فإن القرآن الكريم وهو كتاب الله افتتح بالحمد لرب العالمين وتمجيد أسمائه الحسنى ثم بعد ذلك تنا بالعبادة التي هي نتيجة للربوبية فكانت سورة الفاتحة وهي فاتحة القرآن كما تقرؤون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 فهي من البداية سواء اعتبرنا البسملة جزءا منها أم لا إلى قوله، مالك يوم الدين إقرار بالربوية المستلزمة للإلهية والباقي كله إقرار بالإلهية فالأول مستلزم للثاني فإنما كان الحمد وهو توحيد للإلهية منبنيا على ما تحقق من أن الله هو رب العالمين وما تبعه بعد ذلك من الأسماء والصفات المذكورة قال أبو جعفر الطبري رحمه الله إن الله تعالى ذكره وتقدست أسماؤه أدب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بتعليمه تقديم ذكر أسمائه الحسنى أمام جميع أفعاله وتقدم إليه في وصفه بها قبل جميع مهماته ثم قال ولكنه جل ذكره حميد نفسه وأثنى عليها بما هو له اهل ثم علم ذلك عباده وفرض عليهم تلاوته اختبارا منه لهم وابتلاء فقال لهم قولوا الحمد لله رب العالمين وقولوا اياك نعبد واياك نستعين فقوله اياك نعبد مما علمهم جل ذكره ان يقولوه ويدينوا له بمعناه وذلك موصول بقوله الحمد لله رب العالمين إن توحيد الربوبية هو اعتراف بسيادة الله على الكون والخلق أجمعين اعترافا يتضمن الرضا به ربا وسيدا والإيمان بما له تعالى من صفات الجمال والجلال فربوبيته سبحانه إنما تعرف من خلال صفاته تعالى ولذلك فقد سما عز وجل نفسه بأسمائه الحسنى وطلب منا إحصائها والدعاء بها أي أن واحده في إلهيته تعالى بها وذلك باب العبادة ومن هنا كان توحيد الإلهية موصولا بتوحيد الربوبية كما مر بنا في إشارة الإمام الطبري وهو منطوق القرآن ومفهومه قال تعالى وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب سورة الرعد الآية الواحدة والثلاثون فأثبت الربوبية أولى من خلال اسمه الرحمن ثم ثنا بكلمة الإخلاص باب التعبد والجميل حقا أن ربوبيته تعالى تتجلى في أسمائه الحسنى ومن هنا كان البدء بها في القرآن وفي كل أمر ذي بال إن جمال الربوبية المتجلي في جمال الصنعة وكمال الخلق وتدفق الإنعام والفيض على العالمين بالحياة إلى آخره هو الذي بهر القلوب المحبة للجمال فخضعت له عابدة متبتلة في حاره بالإيمان مقرة أنه لا إله إلا الله إن المحب الذي ثاني في المحبوب إنما حصل له ما حصل لما رآه في محبوبه من خصال الجمال والجلال قال تعالى هو الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم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 من الآية الواحدة والعشرون إلى الرابعة والعشرون إن تقريضاً لا إله إلا الله في هذا السياق جاء مبنيا على التعريف بالله من خلال عدد من أسمائه الحسنى فمن أدرك ما تقتضيه هذه الأسماء من صفات الجمال والجلال لازم أن يكون أول عابدين لله ولذلك جاء تكرار كلمة الإخلاص في السياق كما تم تنزيه الله عن الشرك سبحان الله عما يشركون والشرك معنا تعبدي قلبي ذوقي قال ابن القيم رحمه الله وأصل الشرك بالله الإشراك في المحبة إذ هو راجع إلى ما بالقلب من هوى يميل بالنفس إلى معبود خفي أو ظاهر رغبا أو رهبا أو هما معا فينكر الله ذلك إن سبحان الله عما يشركون كيف وهال الله الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى صفات الرب في جماله وجلاله وعظيم ملكه وسلطانه ولذلك كان الكون كله خاضعا له تعالى تسبيحا وتأليها يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولكن أكثر الناس لا يشعرون الله هذا الاسم العظيم الدال على الذات الإلهية يثقل وقعه في القلب العارف به تعالى حتى التصدع قال صلى الله عليه وسلم ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء إنه ثقل الربوبية الذي ينزل بجلاله وجماله الذي لا يطاق على الصخر فيجعله دكا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا سورة العراف الآية 143 لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله سورة الحشر الآية الواحدة والعشرون من هنا إذن كانت معرفة الربوبيه مورثة لمحبة الله أي لعبادته ولذلك فقد وردت التوجيهات التربوية النبوية للأمة العابدة المحبة لربها أن تذكره تعبدا بجلال ربوبيته سبحانه قال صلى الله عليه وسلم من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وجبت له الجنة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السياق قصة طريفة مفادها أن عبدا من عباد الله قال يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فعضلت بالملكين، فلم يدري كيف يكتبانها، فصعد إلى السماء فقال، يا ربنا إن عبدك قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها، قال الله عز وجل وهو أعلم بما قاله عبده، ماذا قال عبدي؟ قال يا رب إنه قد قال، يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فقال الله عز وجل لهما أكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني، فأجزيه بها، إن الإعضال الذي حصل الملائكة الكتبه إنما هو بسبب أن هذا العبد قد حمد الله حبدا موصوفا بصفة الله المطلقة كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وهو ما لا يمكن أن يحيط به عبد من عباد الله علما لأنه متعلق بما هو عليه الله رب في ذاته تعالى وصفاته من جمال وجلال وبما يفيض عن سلطانه العظيم من تقدير وتدبينا على الإطلاق وعلم ذلك هو عين المستحيل فكان أن فزع الملكان إلى الله من هذا التعبير الذي أربكهما إربكا إنها عظمة الربوية التي تودب الخضوع لله الواحد القهار إن هيبة الجمال والجلال في ذات الرب العظيم تورث العبودية في القلب المؤمن بالله كما ذكرنا ومن هنا كان ذلك الفضل الكبير الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم لمن أحصى اسماء الله الحسن أو حفظها لما لهذه الأسماء من أنوار لا تفتأ تفيض عن ذات الرب سبحانه وتعالى بمعاني الكمال والجلال قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى تسعة وتسعين اسماء مئة إلا واحدة. من أحصاها دخل الجنة وفي رواية أخرى ان لله تعالى 99 اسماء مئة غير واحد لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر، والحفظ والإحصاء المذكوران في الحديثين لا يدلان على المعنى الشكلي للفعلين من عد أو استظهار فحسب وإنما يدلان على الحفظ بمعنى الاستيعاب القلبي والاستحضار الشعوري كما في قوله تعالى على لسان يوسف عليه السلام قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم سورة يوسف الآية الخامسة والخمسون مشيرا بالحفظ إلى الأمانة وهي معنى قلبي محض وكذلك الإحصاء إنما هو الوعي والتمثل للمعنى بما يدل على الاهتمام البالغ به قال عز وجل أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد سورة المجادلة الآية السادسة فدل بدلالة المقابلة أن الإحصاء ضد النسيان وأنه إنما يكون متعلقا بما له أهمية عند المحصي فقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث من أحصاها وفي الآخر يحفظها دال على التمثل القلبي والاهتمام الشعوري بأسماء الله الحسنى بما يكفي لحفظها وإحصائها فلا تنسى لرسوقها في القلب وانتقاشها على جدرانه ولذلك كاهن جزاؤه لنا إن تمثل مقتضيات أسماء الله الحسنى تمثل المحب المتعلق ببابه الكريم يرجو صاله والنهل من أنواره هو الذي يفتح الطريق للعبد السائل إلى الله للحصول على الإذن الملكي العالي إكرام لمحبته والتعلق بأسمائه من هنا إذا كان التعريف القرآني للذات الإلهية من حيث إن الله هو الرب الأعلى قائما على هذا الأساس الله حقيقة المحبة الكبرى لأن جمال ربوبيته تعالى ومركز جاذبية إلهيته سبحانه ومن أطراف المواقف وأكثرها جمالا وجلالا خطابه تعالى لنبيه موسى عليه السلام بجانب الطول الأيمن إنه حدث وجداني عظيم يهز القلب هزا موسى تائه في غسق الليل بين الجبال ساريا بأهله يبحث عن دفء حتى إذا تفرد بين الشعاب باحثا سمع الله تعالى يتكلم أتدرون ما تقرؤون إنه سمع الله يتكلم، وتلك حقيقة كونية رهيبة، لا تسعها العقول تصورا ولا القلوب استشعارا، ولكن الأجل في الموقف أنه يتكلم معه هو بالذات، الله الملك العظيم، رب الأرضين والسماوات، رب الفضاءات والمدارات، يكلم هذا العبد الضئيل، بل هذه الذرة الدقيقة التائهة في الفلوات، هل تستطيع أن تتصور نفسك هناك؟ إذا أنصت لكلام الله، إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمُ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي سورة طه الآية الثالثة عشر موسى التائه الباحث يسمع متكلما فيرده أنه يخاطبه ويعرفه بنفسه فكانت هذه الكلمات الجليلة العظيمة إنني أنا الله لا إله إلا أنا إلى آخر الآية عبارات شارحة لمعنى الإسلام وعقيدة الإسلام عقيدة المحبة العليا فقد سمى الله نفسه سبحانه بإسمه العلم معرفا بذاته الله وهو الإسم الجامع لكل الأسماء الحسنى والصفات العلا ثم قرر ما ينبغي أن يعرفه العبد عن ربه لا إله إلا أنا فلا ينبغي أن يسكن قلبك يا موسى حب سوى ولا أن تجرد وجدانك لغيري، فمقام الإلهية يقتضي من الخلق الانتظام في سلك الخدمة والطاعة لسيد الكون الرب الأعلى وذلك تفريغ القلب من كل المقاصد سوى قصد الله وتجريده غسطا فقيرا بين يديه تعالى إلا من أنداء الشوق وخضرة الرضا تنساب مستجيبة لأنسام المحبة الإلهية أن هبت انسيابا لا يجد معه العبد كلفة ولا شقة بل هو انسياب الواجد راحته ولذته في عبوديته لرب العالمين واهب الالطاف الخفية والأسرار البهية الملك الحليم ذي الجمال والجلال إنني أنا الله هذا الاسم العظيم الجامع لكل معاني الربوبية والإلهية يقتضي تمثله على مستوى القلب شعورا بالرغبة والرهبة وهما صفتان تفيضان عن القلب الذي وجد لمسة الحب وهو مخ العبودية وإنما العباد سالكون بين ضفتي الرغبة والرهبة والخوف والرجاء فأنعم به من جمال في السيرة وأكرم به من بهاء في السراء ولذلك قال له بعد لا إله إلا أنا لأن المتمثل لحقيقة الله إنني أنا الله ربوبية وأولوهية لا يملك إلا أن يخضع لله شاكرا وعابدا فليكن إذن خضوعا لا يشرك معه فيه أحدا لا إله إلا أنا تقرير اعتقاد نعم لكنه من العبد شعور يحتاج إلى مصداق من الأعمال والأفعال وهل يملك من يرد في قلبه شيئا أن يكتمه خاصة إذا كان هذا الذوق الموجود من الجمال والجلال ما لا يستطيع قلب بشري أن يحتمله سرا إلى الأبد فلا بد إذا من التعبير وذلك هو أركان الإسلام الخمسة النطق بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا أعمال وأفعال كلها تسلك بالعبد مسلك الخدمة والطاعة لله رب العالمين وتشعر صاحبها بمقدار ما يريده في قلبه من الحب وما يعترف به من إقرار على نفسه إذ شاهد أنه لا إله إلا الله فإلى أي حد هو صادق فيما عبر به عن نفسه إنها شهادة على القلب أفتراه كان صادقا كل صدق أن بعضه ولذلك قال عز وجل لموسى فاعبدني وأقم الصلاة لذكري العبادة إذن هي التعبير التعبير الظاهر عما وجده المسلم في الباطن إذ شهد أن لا إله إلا الله إنها تعبير المحب عما وجد من حب وأي محب يستطيع الكتمان وبقيت الصلاة في الإسلام كما كانت في الأديان السابقة أم العبادات ولذلك خصها الله بالذكر هنا رمزا لكل خضوع وخشوع من الصلاة لذكري وما كل أركان الإسلام في الجوهر مهما تعددت أشكالها وهيئاتها إلا صلاة ولذلك قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال بين الكفر والإيمان ترك الصلاة وقال أيضا بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فكأنه عليه الصلاة والسلام يقول: الإسلام هو الصلاة، لما في معنى الصلاة من جمع لكل مواد التعبد والخضوع لله رب العالمين، وذلك هو المقتضى العملي لكلمة الإخلاص لا إله إلا الله، والترجمة الفعلية للأمر الملكي، فاعبدني الذي جاء تفسيره وبيانه بعد مباشرة، وأقم الصلاة لذكره. فيا لجمال الذكر في سياق الصلاة، ذلك التعبير المليء بالإيحاءات الوزدانية التي تحد الأحبة بالتراتير الملتهبة، شوقا لديار المحبوب وذكر الله هو مقام الأدب مع الله فالعبد الحقيقي هو الذي لا يفتأ يذكر سيده فلا ينساه وهل ينساه حقا إذن ليس بعبد وإنما العبد من كان دائم الحضور بباب الخدمة لا يفتأ واقفا بأدب العبودية إلى جانب الاعتاب العليا فأنا ينسى مولاه أن تصلي يعني أن تكون دائما الذكر لله ولذلك كانت الصلاة أرقى تعبير عن حضور القلب مع الله واقم الصلاة لذكري تلك معان كلها تفيض عن شهادتي لا إله إلا الله كلمة الإخلاص وعنوان الإسلام لله رب العالمين وهي الكلمة التي يفزع إليها المؤمن من الغم والكرب تماما كما يفزع الصبي إلى أمه عندما يلم به مكروه أتدرون لماذا؟ لأنها ببساطة أقرب الناس إلى وجدانه ولو لم تكن كذلك لما نادى صبي في الدنيا إذا استغاث أماه إلا أن العبد الذي سكن قصد الرب الاعلى قلبه وامتلك عليه وجدانه لا يفزع إلا إليه بمقتضى لا إله إلا الله هل سمعت يونس عليه السلام إذا التقمه الحوت فغاص في ظلمات بطنه وظلمات البحر والليل ثم ظلمة الغم الشديد الضاربة على تلك الظلمات جميعا ألم تسمع ماذا قال؟ يقول رب العزة حاكيا عنه فنادى في الظلمات ألا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سورة الأنبياء الآية السادسة والثمانون. لقد كان أول التعبير استغاثة وردانية لا إله إلا أنت لا يملك مواريد القلب إلا أنت لا محبوب ولا مرغوب ولا مرهوب إلا أنت ثم كان التسبيح والتنزيه في يا سلام أي جمال هذا واي كمال واي افق كريم فيما يتيحه هذا الدين السماوي للقلب من سياحة وسباحة في عرض الملكوت لاستدرار واردات الأنس والرحموت يونس هذا العبد الذي أدرك وهو في بطن حوت ضخم جدا يخوض به المجهول في قاعد المحيطات الرهيبة أن القلب إذا امتلأ بنور الله كان الله معه ومن كان الله معه أمن أمنا أمنا كليا فلا يعدو هولى البحار والحوت حين إذ مقدار حشرة في مستنقع الله أكبر وكأن يونس عليه السلام أدرك أن اختلال الشعور لديه بشهادة الله لا إله إلا الله هو الذي أدى به إلى فراره عن قومه وتخليه عن رسالته فرجع إلى ربه يستغفره أن لا إله إلا أنت والقلب المتعلق بالله إلى درجة الامتلاء ما يكون له وما ينبغي أن يتحرك في كل أمره إلا من باب الإذن فإذا يفر من ربه آبقا يعني أن تلك المحبة المالكة لمجامع القلب قد اعتلت بشيء فليكن الاستغفار إذن بتجديد التوحيد للشعور الصافي والإحساس الخالص لله وحده بالتعبد والتودد وبالتفريد والتجريد إن شهادة الله لا إله إلا الله هي توقيع عقد وإلتزام بضمان الهوى لله وحده كمان في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وكل ما جاء به صلى الله عليه وسلم هو الإسلام وقد علمت ما في هذه العبارة من معاين الخضوع إلى الرب الأعلى خضوع يفرغ القلب مما سوى الله وهو أمر في غاية العمق الوجداني والتحقيق الشعوري ولذلك صعبت كلمة لا إله إلا الله على كفار قريش أن يقولها وهو أمر طبيعي فقد أدركوا بفطرتهم اللغوية السليمة أن هذه الكلمة تعبيد لمشاعرهم قبل أن تكون تعبيدا لأفعالهم وهو الأمر الذي لم يقبلوه إذ كان شرك قدران على قلوبهم فلم يستطيعوا منه فكاكا وما حقيقة الشرك إلا أهواء ومواديد سكنت قلوبهم فلم تصف بذلك لربها الملك الأعلى إن الشرك بهذا الإدراك معنى قلبي كالتوحيد تماما أعني من حيث إنهما معن شعور يحدث في القلب وإن كان متناقضين كتناقض للحب والبغض أو السخط والرضا فلم يكن من منطق الأشياء أن تدور معركة بل معارك مريرة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين العرب من أجل أحجاب هي الأصنام التي كانت تعبد من دون الله بل إن حقيقة المعركة كانت حول ما ترمز إليه تلك الأحجار من أهواء ساكنة في قلوب العباد، فما كان صمود العرب في وجه الدعوة الإسلامية كل تلك المدة حتى عام الفتح حبا في الأوثان لذاتها وإنما حبا فيما كانت ترمز إليه وما كان يقع باسمها في قلوبهم من حب لمجموعة من الأهواء هي الآلهة الحقيقية التي كانت تعبد من دون الله من حب للجاه وحب للسيادة وحب للمال وحب للتسلط على الفقراء والعبيد باسم الآلهة أو قل باسم الصخور الجامدة تلك الأهواء إذن هي الآلهة الحقيقية التي كانت تعبد من دون الله وما كانت الأحجار إلا تجزيدا لها في عالم المادة ورمزا لما في عالم الإحساس أفرأيت من اتخذ إلهه هواه سورة الجاثية الآية الثانية والعشرون ومن هنا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الإطاحة بأوثان الشعور قبل الإطاحة بأوثان الصخور وقد ظل بمكة يعبد الله قبل الهجرة ويطوف بالبيت العتيق وقد أحاطته الأصنام من كل الجهاد لأن عمله حينئذ كان هو إزالة أصولها القلبية وجذورها النفسية حتى إذا أتم مهمته تلك كانت إزالة الفروع نتيجة تلقائية لما سلف من إزالة للجذور ليس إلا ولذلك قلت إن الشرك معنا قلبي وجداني قبل أن يكون تصورا عقليا نظرية إن لا إله إلا الله وقد سميت كلمة الإخلاص ليست إلا تجريدا قلبيا للهوى حتى يكون خالصا لله وحده وكل حب تفرقت به الأهواء لم يكن إلا كذبا والشهادة في الإسلام إقرار من صاحبه على نفسه وما يرد في قلبه بالتصديق فانظر أي قرار يتخذه الإنسان حينما يسلم لله رب العالمين ويشهد أن لا إله إلا الله المشهد الثالث في جمالية التفكر الإيماني من أسرار هذا الدين ولطائفه أن باب عقيدته هو التفكر قال عز وجل في مخاطبة الكفار عن الرسول الكريم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقومون الله مثنا وفرادا ثم تتفكروا سورة سبا الآية السادسة والأروع آية في غاية الجمال والسمو وإني أشهد أني مذقتها وجدت أن بها بحرا من الأسرار التربوية لا يعلم مداه إلا الله وإن لها لذوقا وجدانيا خاصا رأيت كيف أن الله تعالى يخاطب الكفار بالقيام له؟ والتفرغ لشأنه قبل الإيمان به وذلك حتى يمكنهم الوصول إلى حقيقة الإسلام هذا الدين الذي هم له منكرون وقد شرط الله عليهم شرطا في كيفية له، وهو الخلوة به وحده سبحانه والعدد الوالد في الآية مثنى وفرادى على حقيقته إذ ليس هناك في السياق ما يصرفه عن هذه الحقيقة لكن لماذا التنصيص على الفردانية أو الثنائية بالضبط؟ لماذا كان ذلك شرطا لتوقيع التفكر؟ إنه أمر عجيب العقل آلة تلتقط الحقائق وتعقلها ولكنها لا تتخذ القرار وإنما الذي يتخذ القرار هو القلب بمعناه القرآني الخاص أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها سورة محمد الآية الرابعة والعشرون ومنه قوله تعالى لهم قلوب لا يفقون بها سورة العراف الآية 179 فإذا كان القلب محجوبا بحجب الماده والكثرة عجز عن الوصول إلى ما يعرضه عليه العقل من صور معقولات فلا يتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب ومن هنا كان جوهر التفكر في القرآن قلبيا ولذلك فقد وجدناه ينتج عنه شعور قلبي هو الخوف نظرا لرهبة القلب مما يحلله له العقل ويعرضه عليه من صور وذلك نحو ما في الآية السابقة من سورة سبأ إذ قال سبحانه في تتمتها ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد وأظهر منه آية التفكر في سورة آل عمران ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سوره ال عمران الايه 191 وواحد انه شعور الوجدان بهول الحقيقه وعظمتها ولذلك قلت ان التفكرة فعل وجداني في العمق وهو لذلك لا يقع من الناس إلا أحدا وإن حكي عنهم بضمير الجماعة كما في الآية الأخيرة فإنما المقصود أنه يحصل ذلك منهم فرادا لا مجتمعين كما يدل عليه أول الآية الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض فهذه صور تحيل على الناس وهم في شؤونهم الخاصة بين منازلهم وأفرشتهم ونومهم وقيامهم. وأغلب ذلك كله أحوال فردية والآية الأولى قل إنما أعظكم بواحده أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا سورة سبا الآية السادسة والأربعون نص في فردانية فعل التفكر ولذلك نكتة ستأتي بحول الله أما الثنائية مثنى فهي ملحقة من حيث الفائدة بالفردانية والمثنى في العربية ملحق بالمفرد وإنما يبدأ الجمع في اللغة بالثلاثة ثم إن التفكر بين اثنين نجوى وهي أشبه ما تكون بتحديث الفرد نفسه أما فائدة ذلك فهي أن التفرغ لله عز وجل في خلوة لا يكدر صفوها عليك أحد من الخلق يتيح للقلب أن يتفاعل في صفاء مع معطيات الفكرة ويتواجد متلذذا بمواجيد الشعور بمعية الله وحقائق الكون الكبرى ومثل ذلك لا يحصل في لغة النقاش الجماعي وضوضاء الجدل المتعددة نعم رفيق النجوى وهو الثاني مثلها يكون معك على موجدة واحدة في التأمل وتبادل المشاعر والمواجد تماما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلو لربه فردا أو مع صاحبه أبي بكر الصديق أحيانا أو غيره من الصحابة الكرام فإذن تكون أبواب القلب أكثر انفتاحا لتقبل ما يلقى عليها من واردات الحب والشوق والمعرفة الربانية ومما يزيد هذه الآية دقة فيما نحن فيه التعبير بثم التي تفيد الترتيب فكأنه تعالى جعل شكل التفكر مثنى وفرادا هو الكفيل وحده بنجاح عملية التفكر ولذلك قال سبحانه، ثم تتفكروا، قل إنما أعيضكم بواحدة فعل واحد لا ثاني له، كفيل بأن يقود الإنسان إلى الحقيقة، التفكر، هل خلوت بنفسك يوما؟ أو ناجيت رفيقا لك في أمر الكون والحياة والمصير؟ عندما يمتد الفكر سائحا في أقاضي الكون يضل ويتيه وأن له أن يهتدي في دروب ومسالك ينتهي الخيال ولا تنتهي منافذها إذن يرجع الفكر منكسرا عاجزا وإن ذلك لعمري هو الإسلام الخضوع للعظمة المطلقة فوق الزمان والمكان والاعتراف بالقصور عن الإحاطة ولا بأي طرف من أطرافها ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير سورة الملك الآية الثالثة والرابعة الرجوع إلى الصف الآدمي للانضمام إلى سلك العادة الطبيعية رجوع في العمق إلى مقام الخدمة والعبودية موجدة ليست في حالة حينئذ إلا إلى الإفصاح والتعبير لا إله إلا الله وهنا يكمل جمال الدين الدفء الحاصل عند الشعور بالانسجام مع سائر الخلق السيارة كل في سربه وفلكه تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا سورة الإسراء الآية الرابعة والأربعون هذا التوحيد الكوني في التعبير بل هذا التناسق الكلي في نفس المواجيد عبر شتى ألوان العبادة له ذوق الأنس الذي يملأ القلب نشاطا وحبا للحياة الممتدة طولا وعرضا التنافس هنا إذن وفي طريق المحبة الكل يحب والمحبوب واحد تلك هي القضية اذن أينا يبذل أكثر واينا يشكر أكثر فهذا مجال الإفصاح عن مواجيد الذلة لملك القلوب ومالكها وكلما كان الحب أصدق كان أكثر إذلال لصاحبه ولكنها ذلة اللذة والمتعة العليا والشعور بالراحة في سبيل رضا المحبوب وينطلق السباق وتلك لذة أخرى لها قصة أخرى الله هذا المعنى العظيم الذي ننطلق منه لنقر أنه لا إله إلا هو تدخل إلى ملكوته من باب التفكر بوجدان المحبة الكبرى ولكن كيف؟ لطالما كنت أقرأ عن رواد الحب الإلهي فكنت أتعجب كيف يردون هذه المولدة بهذا الشوق كله فتفكرت دهراء فإذا الباب ينفتح بمفتاح الربوبية الله هذا السيد العظيم هو الخالق لكل شيء من الجلائر والدقائق وما أنت أيها العبد في ملك الله العظيم الممتد بلا حدود إلا ذرة من البلايين التي لا يحصرها خيال من الذرات السائرة في متاهة الكون الفسيح ألم يكن ممكنا في قدر الله وقدرته تعالى أن تكون أصلا؟ إنها نعمة الخلق إذن فأعظم بها من نعمة لا تحصى حمدا ولا تحاط شكرا ولو عشت أعمار الخلائق جميعا حامدا وشاكرا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا سورة الإنسان لاية الأولى لمسة الحياة هي النعمة الكبرى بعد الخلق ألم يكن ممكن أن تكون جمدة؟ ثم إنها الحياة الروح أكبر هبة إلهية للإنسان، تأملات تملأ القلب حيرة وعجبا، أن يكون بين الناس في ظل هذه الحقائق الرهيبة كافرون، عجبا عجبا، ولا يملك المتفكر في آلاء الله ونعمائه العظمى إلا العجب. أن تتفكر في جمال الإحسان الرباني يعني أن تقع أسير أنواره وجلال كماله مؤمنا خاشعا متبتلا، ذلك، وهو سر المحبة وهو المعراج السري لقافلة المحبين السائرين إلى منازل الحبيب قال بديع الزمان النورسي رحمه الله ما دام ذلك الحكيم المطلق سلطانا ذا جلال بشهادة جميع إجراءاته الحكيمة وبما يظهره من آثار جليلة وربا رحيما واسع الرحمة بما يبديه من آلاء وإحسانات بدي عن يحب صنعته كثيرا بما يعرضه من مصنوعات بديعة وخالقا حكيما يريد إثارة إعجاب ذوي الشعور وجلب استحسانهم بما ينشره من تزيينات جميلة وصنائع رائعة فإنه يفهم مما أبدعه من جمال يأخذ بالألباب في خلق العالم أنه يريد إعلام ذوي الشعور من مخلوقاته ما المقصود من هذه التزيينات ومن أين تأتي المخل إلى أين المصير؟ فهو إذن يعرف نفسه ويوددها بمخلوقاته غير المحدودة ذات الزينة والجمال ويوجب الشكر والحمد له بنعمه التي لا تحصى ذات اللدة والنفاسة ويشوق الخلق إلى العبادة نحو ربوغيته بعبودية تتسم بالحب والامتنان والشكر إزاء هذه التربية والإعاشة العامة ذات الشفقة والحماية فعلاً إن الذي يشعر بالنعمة المسدات إليه يريد نفسه مطوقا بحقها في الشكر، ولكنها نعمة أكبر بكثير من أن تحصى أو تحصر، فكيف تشكر إذن؟ هنا يمتلك القلب الشعور بالعجز والذلة والخضوع التام، وتلك هي لا إله إلا الله، الله. هذا الاسم الجميل كلمة تدل على الحياة العليا والنعمة الكبرى، منه سبحانه نستمد الكينونة والحياة، وعطاؤه تعالى لا ينقطع أبدا ولا يحصى عددا أن تملأ قلبك بمعرفة الله، يعني أنك تملأه بالحياة أن تملأ قلبك بمعرفة الله يعني أنك تملأه بالحب وأن تعبر عن ذلك كله يعني أن تقول لا إله إلا الله أي لا مرغوب ولا مرهوب إلا الله ولا محبوب إلا الله ولا يملك عليك مجامع القلب والوجدان إلا الله هذا السيد الجميل والملك الجليل والرب العظيم الرحيم إن العبد المسكون بحقيقة لا إله إلا الله لا يملك إلا أن يتدفق منجرفا إلى الله تماما كما تتدفق الأنهار سارية وساربة إلى مالكها فأنا له إذن أن يتخلف إذا سمع داء الله ينادي أن حي على الصلاة أو حي على الفلاح طيوب الحب إن مست فؤادا جريح الوجد كان لها نشوب وهل في العاشقين الغر غصنن يناديه الحبيب ولا يجيب يتخلف كيف؟ وها المسلم، إنما هو ذلك العبد الذي يحمل جمرة الشوق إلى الله، يسبغ الوضوء على المكاره، وينقل الخطا الى المساجد، يسري في الظلم، ويسرب في الهجير، متقلبا بين حر وقر ويجاهد في سبيل الله، ينثر روحه ازهارا على الثرى، طمعا في غض المحبوب الذي تعلقت به القلوب، والمسلم هو ذلك العبد الذي فاض قلبه بحب الله، فلا ترد من سلوكه إلا مسكاه، ولا ترى من خطوته إلا كياسة وفطنة، ولا يلقاك إلا بالكلمة الطيبة والسريرة الحسنة. الإسلام هذا الجمال الإلهي العالي، دين ليس كأي دين، لكن لو كان له ذواق، ذلك هو الإسلام دين المحبه وذلك هو المسلم السالك مدارج المحبين وأن لمن خفق قلبه بلمسة الحب أن يكون شريرا الحب هذا الشعور الفياض بالجمال إذا خالط قلبا أحاله جداول من الإيمان واليقين ممرء كان ذلك شأنه لا يتصور فيه أن يؤذي أحد أبدا لأنه لا يملك من المواجيد في قلبه إلا الحب وكل إناء يرشح بما فيه انه لا يملك إلا أن يملأ المكان بمواجيد المحبة ورياحين الشوق في سيره الوجودي إلى الله،